فَوَالَ يَطَالُ وَصَبَّ صَبَّ رَبُّكَ تَمْلَأُهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ فَأَتَاهُمْ عَذَابٌ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة سورة قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب هذا عطف على ما سبق في الرد على الكفار الذين يستغربون اعاده الخلق بعد موتهم وينكرون البعث والنشور لأن عقولهم لا تتصور هذا اي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فهم يستبعدون انهم اذا استحالوا في الارض وصاروا ترابا انهم يعودون خلقا جديدا اذا كُنَّا عظاما وَرُوفَاتًا أَإِنَّا لَنَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا؟ استبعدون هذا لأنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعرفون قدرة الله التي لا يعجزها شيء الله سبحانه وتعالى ذكرهم لانه خلق السماوات السبع الطباق خلقها بقدرته سبحانه وتعالى السماوات العظيمة والأجرام الكبيرة القوية بقدرته سبحانه وتعالى وخلق الأرض السبع طباق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع طباق من اقتصب ارضا من الأرض فوقه يوم القيامة من سبع أراضين الله خلق الأرض بطباقها وخلق السماوات السبع بطباقها وخلق ما بين السماوات والأرض من الفضاء الهائل من الفضاء الهائل الواسع والاجواء العظيمة فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على خلق الإنسان قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة قادر من باب أولى على أن يخلق هذا على أن يعيد هذا الإنسان خلقا جديدا، لأن الذي قدر على على خلق السماوات والأرض قادر على خلق ما دونهن، من باب بأوله هذا من براهين البعث، هذا من البراهين الدالة على البعث. أيضاً اليهود اليهود يقولون إن الله تعب من خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت استراح يوم السبت لأنه تعب واللغوب هو التعب رد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب يعني من تعب ولم يروا أن الله الذي خلق سماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يعني لم يتعب والعي هو التعب واللغوب هو التعب فاليهود لا ينكرون البعث ولكنهم صفون الله بالتعب وأنه مسه اللغوب خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت ولذلك يعتبرون يوم السبت عطلة وفي قوله تعالى في, في ستة أيام حلقنا السماوات والأرض في ستة أيام في أيام الأسبوع بداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة يوم الجمعة لأنه سمي يوم الجمعة لانه اجتمع فيه الخلق تكامل فيه الخلق خلق السماوات والأرض وما فيهن والله قادر على أن يخلق هذه الأشياء بلحظة واحدة ولكنه خلقها في أيام لحكمة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وإلا فهو قادر على أن يخلقها في في لحظه فهذه هي أيام خلق السماوات والأرض مداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة ولذلك اختلفت الأمم الثلاث في اليوم الذي يكون يوم عباده لهم تفرغون فيه للعبادة اختارت اليهود يوم السبت لأنهم يزعمون أن الله استراح فيه اختارت النصارى يوم الأحد لأنه بداية الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض واختار الله لهذه الأمة المحمدية يوم الجمعة الذي تكامل فيه الخلق وفيه حوادث عظيمة منها خلق آدم في يوم الجمعة ومنها إخراجه من الجنة ومنها أن الساعة تقوم في يوم الجمعة فهو يوم عظيم فلذلك اختاره الله لهذه الأمة وما حسدون اليهود والنصارى على شيء أعظم مما حسدون على هذا اليوم الذي اختاره الله لنا وصدهم عنه بكفرهم وعنادهم وما مسنا أي ما أصابنا من لغوب يعني من تعب، لأن قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء والله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فهو منزه عن النقص والتعب واللغوب منزه عن ذلك سبحانه وتعالى منزه عن العجز وعن التعب وعن صفات النقص ثم قال سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون هذا أمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله له اعداؤه من المشركين واليهود والنصارى ما يقولون من تكريبه والطعن في رسالته وإنكار البعث وإنكار القرآن كما سبق في أول السورة اوصاه الله وأمره بأن يصبر أن يستمر في دعوته ويصبر على ما يناله من أدى الناس ولا يلتفت إلى ذلك فهذا من صفات الداعيه إلى الله أنه يصبر على ما يلقى من الناس في سبيل الدعوة إلى الله من اللوم والتهديد والتوبيخ والتنقص فإنه يصبر ويستمر في الدعوة اصبر على ما يقولون وفي الآية الأخرى ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون وفي الآية الأخرى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فاصبر على ما يقولون كل ما يقولونه قابله بالصبر والهجر الجميل ولا تتاثر بما يقولونه لك فان هذا شيء قالوه في الانبياء من قبلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أصبر على ما يقولون هذا شيء مما يقابل به هذا الكفار الشيء الثاني سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تسبيح معناه التنزيح أي نزه ربك عما لا يليق به ويراد أيضا بالتسبيح الصلاة فإن الصلاة تسبيح تسمى بالسبحة وسبح بحمد ربك وهذا هو المراد هنا سبح يعني صل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني صل صلاة الفجر في بداية النهار وصلي صلاة العصر في آخر النهار مع ذكر الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين الاكثار من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء سبح بحمد ربك بكرة وأصيلة سبحوا له بالغدو والآصال الغدوء أوائل النهار والآصال آخر النهار فيستحب ذكر الله في هذين الوقتين بالأذكار ويجب صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر في أول النهار وفي آخره سبح بحمد ربك فهذا مما يعينه على تحمل ما يقال فيه والله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة قال تعالى وبشر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع, مع الصابرين أو استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصلاة فيها إعانة على تحمل المشاق وتفرج الهموم مع ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في الغدو والآصار سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل أسبحه يعني صلي فيه واذكر الله فيه والمراد بذلك صلاة الليل تهجد ولهذا قال ومن الليل ومن تبعيضية أي صلي من الليل بعضا من الليل وليس المراد أنك تصلي الليل كله وإنما تصلي منه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وينام فالمسلم يصلي من الليل وينام لا يصلي الليل كله ولا ينام الليل كله وإنما يصلي منه وينام هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الليل فسبحه وادبار السجود ادبار السجود اي اذكر الله بعد الصلوات ادبار يعني بعد الصلوات وذلك بالذكر الوارد في ادبار الصلوات المفروضه قال تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فالذكر بعد الصلاة مشروع وقد وردت به الادله لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يقول وهو متوجه الى القبلة استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يتوجه الى اصحابه ويلتفت اليهم ثم يأتي بقيه الأذكار بالتهليل والتحميد والتكبير ومنها أنه بعد الفجر يأتي بالتهليلات العشر وبعد المغرب يأتي بالتهليلات العشر ويأتي بعد ذلك بعد الصلوات الخمس يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله اكبر 25 لا اله الا الله خمسا وعشرين المجموع 100 المجموع 100 هكذا ورد لهاتين الصفتين أنه يجعل المئة اثلاثا او يجعلها أربعة فهذا هو الذكر بعد بعد الصلاه بعد الصلوات وادبار السجود ومن الليل فسبحه وأكبار السجود ثم قال جل وعلا مبينا قرب الأجل الذي أنكروه قرب البعث مبينا قرب البعث الذي أنكروه وأنه ليس ببعيد واستمع يوم ينادي المناد وهو, وهو إسرافيل إسرافيل الذي ينفخ في الصور يوم ينادي المنادي أي يوم ينفخ في الصور نفقة البعث يوم ينادي المنادي يعني يوم ينفخ نفقة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون من مكان قريب لأن, لأن المنادي من مكان بعيد لا يسمع فهو ينادي من, من مكان قريب الله أعلم به ولكن الشكم في كونه قريبا لأجل أن يبلغ الناس أن يبلغ الناس كلهم من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق هذا هو النداء صيحه البعث يوم يسمعون الصيحة بالحق اي البعث الذي هو حق لا مرية فيه وهو الذي أنكروه واستبعدوه هذا سيحصل عما قريب فلا تستبطئه لأنه قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعوة واحدة ما في تكرار دعوة واحدة يسمعها كل من تحت التراب فيخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى ذلك يوم الخروج الخروج من, من القبور ذلك يوم الخروج من القبور وذلك أن الله ينبت الأجسام ينبت الأجسام من القبور ينبتها حتى اذا تكاملت خلقتها وهي ليس فيها أرواح تكاملت خلقتها يأمر إسرافين فينفخ في الصور نفخه البعث فتطير كل روح إلى إلى جسدها وتدب فيه تسري فيه فتعود إليهم الحياة ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر رجون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر يوم يخرجون من الاجداث أي من القبور سراعا كانهم إلى نصب أي علم يوفضون يسرعون لا يتأخر منهم أحد ذلك يوم الخروج أي البعث من القبور لأنهم كانوا <تصفيق> تحت التراب وفي قبورهم ثم إذا ناداهم المنادي ودعاهم الداعي خرجوا من قبورهم لا يتخلف منهم أحد وقال جل وعلا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير هذا رد على المشركين الله جل وعلا يحيي ويميت يحيي يوجد من العدم وهو البداية ثم يميت الأحياء يميت الأحياء بعد حياتهم ثم يبعثهم قال ربنا أمثنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أحياهم من العدم في بطون أمهاتهم ثم أحياهم بعد موتهم من القبور أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أي مرتين نحيي ونميت وإلينا المصير فالإحياء والإماتة من اختصاص الله جل وعلا لا يقدر عليهما غير عليه غيره ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام للجبار ربي الذي يحيي ويميت فأراد أن يكابد فقال أنا احيي واميت وما معنى كونه يحيي ويميت قال إنه يأتي بالشخص يستحق القتل فيسمح عنه فيكون أحياه ويقتل من أراد ويميته هذا هذا اللحية والإماتة بزعمه ابراهيم عليه السلام عدل عن, هذه عن هذا الهذيان وجاء له بشيء لا يمكن أن يغالط فيه لا يمكن أن يغالط فيه فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما يمكن يغالق يغالط في هذا فالحاصل أن الإحياء والاماته أنها من شأن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى وإلينا المصير أي المرجع والمآب كل الخلق يصيرون إلى الله لا أحد يهرب أو يتخلف المؤمن والكافر والعاصي والمطيع والبر والفاجر والجبار والطاغيه كلهم يرجعون الى الله باعمالهم يرجعون باعمالهم لا المؤمن لا يضيع عليه شيء من عمله ولا الفاجر والكافر يضيع عليه شيء من عمله فالمصير إلى الله جل وعلا وما دام المصير الى الله فالمؤمن يطمئن ولو أصابه ما أصابه من أذى الناس يطمئن والكافر والطاغية لا يتمادى فإنه يعلم أن مصيره إلى الله فهذا تهديد منه سبحانه وتعالى في أنهم وان طغوا وبغوا وتجبروا في الأرض فإنهم لا مهرب لهم عن الله جل وعلا وأن مصيرهم إلى الله وقال جل وعلا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا هذا مثل ذلك يوم الخروج الخروج من القبور ما كيفية الخروج أنها تشقق الأرض عنهم كانوا من قبل الأرض مطبقة عليهم صامته عليهم فإذا جاء البعث تشققت وخرجوا منها مثل ما يخرج النبات والبدور التي في الأرض أن تمر على الأرض جردة ليس فيها شيء فإذا جاء المطر تشققت وخرج منها النبات كذلك في البعث تتشقق الأرض ويخرجون منها كما يخرج النبات يوم تشقق الأرض عنهم سراعا بسرعة لا تأخر فيها ثم قال الجل وعلى ذلك حشر علينا يسير حشر الناس جمعهم على كثرتهم من أولهم إلى آخرهم يسير على الله لأن الله لا يعجزه شيء ولا يهربون ولا يهربون من سلطانه وقضائه وجمعه لهم لا أحد يستطيع الهروب والاختفاء ولا أحد يستطيع يكذب أو يجحد كل شيء مضبوط عليه ومدون عليه ذلك حشر علينا يسير مثل قوله وما مسنا من لغور فكما أن الخلق يسير عليه فكذلك الحشر جمع الأولين والآخرين يسير على الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا مهرب لهم من الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون ذلك حشر علينا يسير ثم قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون نحن اعلم بما يقولون هذا ايضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم اولا امره بالصبر ثانيا امره بالعباده أن يقابل هذا هذه المشاق بالعباده والصلاه والذكر ثالثا ان يترقب الوعد الذي لا يتخلف وهو البعث وهو قريب رابعا أن يعلم أن الله يعلم ما يقولون ولا يخفى عليه ما يقولونه في حقه صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم ذلك ومحيط به ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى لكنه يمهلهم لكنه يمهلهم لحكمة إما لان يتوبوا وإما لأن يزيدوا إثما فهو يمهلهم بحكمتين إما أن يتوب من يتوب منهم ويرجع إلى الله وهذا يحصل كثيرا وإما أن يمهلهم لاجل أن يزدادوا اثما فيكون ذلك أشد في تعذيبهم وما أنت عليهم بجبار لا تستطيع إجبارهم على الإيمان هذا بيد الله سبحانه وتعالى وأما أنت فعليك البلاغ عليك البلاغ وأما وأما قبول الهدايه فهو من الله جل وعلا إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين لست عليهم لمسيطر فلا تملك أنك, أنك تجبرهم على قبول الدعوة على الهداية هذا ليس بيدك ولست مكلفا به وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى أما أنت فعليك البلاغ وإقامة الحجة إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطة وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الإيمان لأن هذا لا تستطيعه وليس ملكا لك وإنما هو لله سبحانه وتعالى فلا يضيرك إذا لم, إذا لم يؤمنوا لا يضيرك هذا أنت أديت الذي عليك وبلغت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية ليست على الرسول ولا على الدعاه وإنما هي بيد الله وأما الدعاه فإنما عليهم البلاغ والبيان للناس كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس وكان يتعب نفسه ويشق عليه أنهم لا يؤمنون فالله طمأنه فقال لعلك باخع نفسك على اثارهم اي مهلك نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لا تاسف عليهم لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين فالله طمأنه وقال لا يشق عليك عدم قبولهم لأن هذا ليس من شأنك وهذا بيد الله سبحانه وتعالى وأنت أديت الذي عليك وهو الدعوة والبلاغ وهذه مهمة الدعاة الى الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عليك بالتذكير قال تعالى فذكر إن نفعت الذكراء سيذكر من يخشى ويتجنبها الأسقى الذي يصلى النار الكبرى وذكر بالقرآن القرآن هو أعظم الذكرى وأعظم التذكير وأعظم واحد هو القرآن ولهذا قال قبل آيات إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فأعظم واعظ وأعظم مذكر هو القرآن هو القرآن العظيم ذكر به أي بالقرآن ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكفر من تلاوة القرآن في خطبة الجمعة لأن القرآن هو أعظم الذكر وأعظم المواعظ فالخطيب ينبغي له أن يركز على تلاوة القرآن والاكثار من الآيات في الخطبة ويختار الآيات المناسبة لموضوع الخطبة لأن القرآن هو أعظم واعظ وأعظم مذكر فهذا يدل على أن الداعيه والواعظ يكثر من تلاوه القران القرآن لأنه أعظم مذكر وأعظم واعظ من يخاف وعيد من يخاف هذا الوعيد الذي, الذي ذكر في هذه السورة وفي غيرها فالقرآن ينفع من في قلبه خوف من الله جل وعلا ينفعه ويؤثر فيه وأما من لا يخاف الله ولا يرجو ثوابه فإنك تقيم عليه الحجه تقيم عليه الحجه لئلا يقول ما بلغني شيء لئلا يحتج يوم القيامه بانه لا, لا يعلم ولا بلغه شيء فتقام عليه الحجه فالدعوه إلى الله يحصل بها احد امرين إما هداية من يقبل الهداية وإما إقامة الحجه على المعاند المعرض فهذه سورة عظيمة وكما سبق في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر من تلاوتها في خطب الجمعة لما تتضمنه من البراهين والوعظ والتذكير ومن والمنهج الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل فهي سورة عظيمة ينبغي للمسلم أن يكفر من تلاوتها وتدبرها وأن يكفر من القراءة منها في الخطب والمواعظ وتذكير الناس هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل بقول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ذكر ابن كثير في تفسيره أن الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان قبل طلوع الشمس وهي الفجر وقبل الغروب وهي العصر والسؤال الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس هل هي الصلاة المعروفة لنا أم هي مجرد الدعاء السؤال يتكون من عمرين أولا انه كان هناك صلاة مفروضة قبل ليلة الإسراء هذا جاء في رواية نعم ذكر ابن كثير لكنه محل نظر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل وكان الله قد أوجب عليه قيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام ثم نسخ الله أول السورة في آخرها في آخرها وهو قوله سبحانه إن ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة طائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يفتغون من فضل الله أي مسافرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه اقرؤوا ما تيسر منه فنسخ اخر السوره وَلَا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة وبقي قيام الليل من باب النافله ومن الليل فتهجد به نافلة لك نقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك فبقي قيام الليل سنة بعدما فرضت الصلوات الخمس أما أن هناك صلاة مفروضة قبل الإسراء فهذا ليس بمشهور الله أعلم إلا إن كان المراد به قيام الليل المفروض على الرسول صلى الله عليه وسلم وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء فهي على ظاهرها صلاة معروفة ذات ركوع وسجود وتكبير أنه هو الظاهر نعم بس الله إليكم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا أحيثنا اثنتين وأمثنا اثنتين ما المراد بالموتتين في الآية الموتتين اللي قبل خلقه في بطن امه كان ميتا كان ميتا لأن النطفة ميتة موات ثم هذه المطفة يخلق منها الجنين فهذه حياة من الموت الحياة الثانية بعثه من قبله يوم القيامة أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فهو كان ميتا في العدم ثم احيي ثم مات ثم بعث هذا هو نعم صلى الله عليه في الوالد يقول السائل نرى كثيرا في كتب التفسير عندما يمرون على آية فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر أنهم يقولون إنها نسخت بآية السيف، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح من حيث ترك القتال كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة منهيين عن القتال ومعمورين بالدعوة فقط والصبر فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأعوان والأنصار فرض القتال جهاد الكفار هذا معنى أنهم كانوا في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالاقتصار على الدعوة والعبادة وذكر الله عز وجل لأنهم لا يستطيعون القتال في هذه الحالة فلما استطاعوا القتال بعد الهجرة فرضه الله عليهم نعم الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل صحيح ما يقال أن السماء التي فوقنا ليست هي السماء الدنيا لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فلا يمكن لنا أن نراها السماء التي فوقنا هي السماء من يقول ما هي في السماء هي فوقنا لكن إنها بعيدة هي فوقنا لكنها بعيدة والذي نراه هو الكواكب نرى الكواكب السرج والشمس والقمر نراها وهي في السماء نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل إن من خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن يؤخذ من هذا أن الإنسان يتعود على الصبر لا قالوا يؤخذ من هذا ان, إن الإنسان ما يستعجل في في, في, في أعماله التي يقوم بها انه يتريث فيها ويتقنها انه يتقنها في صناعة في حرفة في بناء في أي شيء لا يستعجل فيها وإنما يتقنه ولو أنه تباطا فيه لأن المراد منها من قوله تعالى في ستة أيام المراد تعليمنا تعليمنا على إتقان العمل تعليمنا على إتقان العمل وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة لكنه جزأ خلقها في ستة أيام تعليما لنا نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل المقصود بأدبار السجود الصلوات النوافل بعد الصلوات المفروضة أم أن المرادة هو التسبيح الخاص وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا بيناه لكن يمكن أن السائل ما سمع المراد بأجبار السجود بعد الصلوات المفروضة وهي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من الوعاض من يأتي بالقصص بقصد وعض الناس وقد يكون وعضهم خال من النصوص ويحتجون بأنه اهتدى كثير من الناس عند سماعهم هذه المواعظ الخاليه من النصوص فما توجيهكم لذلك القصص الخيالي والكذب لا يجوز في الخطب ولا في المواعظ إنما هذا يستعمله العدب يستعمله العدبة في فن الادب لأجل أن يتعلموا على القصص الادبيه وأما في الوعظ والتذكير فلا تكون القصص لا صحيحة لا يؤتى إلا بقصص صحيحة ثابتة فيها فوائد للناس نعم صلى الله عليه وسلم الوالد السائل متى تقال أذكار المساء هل تقال بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب وأيهما أفضل إذا زالت الشمس بدأ ذكر الذكر المساء يبدأ من زوال الشمس فإن تابه بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب فإنه أتابه في وقته لكن الأحسن المبادرة في أول الوقت وأما الكار الصباح أي عند طلوع الفجر إذا طلع الفجر بدأت الكار الصباح. نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل. هل يشرع للمسلم أن يقول الذكر ربي أجرني من النار سبع مرات بعد الفجر وبعد المغرب هذا ورد لكن الحديث يقولون انه ليس بالقوي حديث ليس بالقوي فيه ضعف أو ضعيف فإذا أتى بذلك فلبس لأن هذا من فضائل الأعمال هذا من فضائل الأعمال فإذا أتى بهذا الذكر وهذا الدعاء باس نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من الأذكار الواردة بعد كل صلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ما, ما أعرف الدعاء صحيح لكن إنهم مخصص بعد الصلاة لا أعجري صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والسؤال بعض الأطباء يوصي بأن ينام الشخص الثمان ساعات هل هذا مضر بالصحة؟ ينام الإنسان قدر ما يستريح جسمه ويستجد نشاطه ثم يقوم والأفضل أن يقوم ثلث الليل الآخر هذا هو الأفضل ثلث الليل الآخر لأنه وقت النزول الإلهي وقت النزول الالهي ثلث الليل الآخر وهذا قيام داود عليه السلام نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل الأيام في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام هي مثل أيامنا هذه هو الظاهر نعم هو الظاهر الله يخاطبنا بالأيام التي نعرفها وقد جاء في الحديث الصحيح ان اولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وفصلت خلق في يوم كذا كذا وكذا وخلق في يوم هذا مذكور في الص... في, الح... في الأحاديث الصحيحة صحيح البخاري ومسلم وغيرها تفصيل هذه الأشياء نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل القرب من الإمام يوم الجمعة يكون قريب من الله تعالى يوم القيامة وهل هذا خاص بيوم الجمعة أم كل قرب من الإمام هذا ورد في الصحيح أن, أن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة أقربهم إلى الله في يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة وهذا يدل على الحف على التبكير لصلاه الجمعة حتى يحوز على هذه الفضيله والقرب من الإمام نعم س replied well سمと يقول السائل من المعلوم أن السلف قد حذروا من القصاص الذين يقصون على الناس فهل من يقوم بإلقاء محاضرات كلها عن القصص مشابهة لما حذر منه السلف حيث إن بعضهم يقول أن القرآن حك على القصص وكيف نجمع بين تحذير السلف من القصاص وبين الآية هذا قلنا قلنا القصص المراد القصص الصحيح الشابت هذا يذكر في المواعب والقطب و. أما القصص التي لم تثبت، فهذه لا يتابعها في الخطب ولا في الموعظة. هذا هو الجمع بين كون السلف حذروا من القصاص لأنهم غالبا ما يعتمدون على القصص غير الثابت من أجل أن يؤثروا على الناس. يجيبون أشياء وحكايات غير ثابتة وقصدهم بذلك في التأثير على الناس. وقد يأتون باحاديث مكذوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قصص مكذوبه تنسب الى الرسول فهم نهوا من اجل ذلك تحاشيا للكذب وترويج الكذب اما القصص الثابته قصص الانبياء في القرآن قصص ما ذكره الله جل وعلا او ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه فهذا يؤتى به للتذكير تذكير الناس ولكن يؤتى به بقدر لا تجعل الخطبه كلها قصص وانما منثر من ضمنها قصه صحيحه ثابتة ويعلق عليها الخطبه شيء طيب هذا نعم الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل يقول بعض المفسرين إنه لا دليل على أن الملك الذي ينفخ بالص الذي ينفخ في الصور أنه إسرافيل وإنما هو مشتهر عند العلماء أنه إسرائيل فما مدى صحة كلامهم وما توجيه سماحتكم؟ أو من هو المفسر اللي قال هالكلام؟ فقهه معروف المفسرون أوثق منه وعرف منه وإسرائيل هو الموكل بالنفخ الصور. هذا ثابت في الصحيح أن إسرائيل موكل بالنفر في الصور نعم صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل ما حكم المداومة على قراءة سورة معينة من القرآن يوميا فسورة البقرة وذلك للرقية والتحصين من الشيطان تحصيص سورة معينة يوميا أن يحتاج إلى دليل لكن إذا قرأ الإنسان من القرآن في يومه فهذا يعتبر وردا, وردا من القرآن يراكب عليه يوميا وينبغي أنه يحجب القرآن من أوله إلى آخره حتى ينتهي منه ولا يبقى على قراءة سور أو آيات معينة يرددها دائما وإنما يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى يخلص منه والذي ورد أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص هذا الذي ورد ويقرأ كذلك بعد الفجر وبعد المغرب أيضا آية الكرسي وهذه السور الثلاث وكذلك بعد كل فريضة يقرأ آية الكرسي والسور الثلاث لكن بعد المغرب وبعد الفجر يختص لأنهما تكرر فيهما السور الثلاث ثلاث مرات أما في بقية الفرائض فتقرأ هذه السور مرة مرة هذا الذي ورد نعم أحسن الله عليكم سمحة الوالد يقول السائل هل علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وهل هذه العلامة ثابتة هذه ثابتة لكن ما هي بول العلامات هذه والله اعلم آخر العلامات هذه آخر العلامات العلامات قال العلماء انها تنقسم إلى ثلاثة اقسام علامات صغرى وهذه حصلت و. وعلامات متوسطه وعلامات كبرى العلامات الكبرى مثل ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح وخروج أجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس إلى إلى الشام هذه العلامات الكب نعم أصل الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من المفسرين المعتبرين ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان نعم شو السؤال يقول أصل الله إليكم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من المفسرين المعتبرين ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان انفراده في تفسير بعض الآيات فهل يقال إنها من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها من الإسرائيليات وهل هي حجة هذا سؤال فيه اختلاف، حين يقول ابن عباس حين يقول إسرائيليات هذا ما ابن عباس رضي الله عنه مام جليل ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يفقهه الله وأن يعلمه التأويل فهو حجة في التفسير لكن الشان في ثبوت التفسير عنه اذا ثبت التفسير عنه فهو حجه رضي الله عنه الى شتى لكن ما كل ما نسب الى ابن عباس يكون ثابتا عنه هذا الذي يحصل فيه البحث اما ما دام ثبت فانه حجه لان الرسول صلى الله عليه وسلم خصه أدعاه بأن يعلمه الله التأويل نعم. صلى الله عليه وسلم تلوارد يقول السائل ما حكم ترتيل القرآن للخطيب يوم الجمعة بصوت كصوت الإمام في صلاته؟ هذا شيء جد الآن يعني الخطبة والوعاب إذا جاء على الآية رتلوها وجودوها بالتجويد والمدود والغناء وما أدبي كيف هذا تكلف. هذا تتلك فيه فرق بين قراءة التلاوة هذه تجود وقراءة الاستشهاد في الآية هذه ما تحتاج إلى ترتيب وإذا رتلتها ربما إن الناس ينسون الكلام الذي قبلها ينسون الكلام الذي قبلها فقراءة الاستشهاد لا ترتل نعم هي تقرى مجودة من اللحن من اللحن المخل بالمعنى أما التجويد هذا شيء ثانوي وهذا محله التلاوة ما هو محله الاستشهاد نعم صلى الله إليكم سماعة الوارد يقول السائل هل يشرع للمسلم أن يجهر بأذكار ما بعد الصلوات المفروضة نعم الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة هذا من السنة وكان ابن عباس رضي الله عنه لأنه طفل صغير يقول ما كنا نعلم انصراط النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بسماع الذكر أي إذا سمع الناس يرفعون أصواتهم بالذكر هذا دليل على أن الصلاة انتهت نعم من الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم القصص التي جاءت عن بني إسرائيل والتي ليس فيها معارضة لشريعتنا فهل يجوز للخطيب أن يريد بعضها في خطبة الجمعة؟ المهم أن الخطيب يعتمد على الصحيح على ما صح سنده سواء كان من قصص من قبلنا أو كان من قصص هذه الأمة فالمدار على الصحة والوارد عن بني إسرائيل قسموه كما قسمه ابن كثير في أول التفسير إلى ثلاث قسم جاء شرعنا بتصديقه فهذا يقبل وقسم جاء شرعنا بتكذيبه فهذا يرد وقسم سكت عنه شرعنا فهذا هو محل الخلاف هذا لا يصدق ولا يكذب قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فهذا يتوقف فيه الذي لا يعلم أنه كذب ولا يعلم أنه صحيح هذا يتوقف فيه لا يكذب ولا يصدق نعم شكراً لكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما السؤال هل هو خالد مخلد في النار مع المنافقين والكفار حتى لو اختص منه في الدنيا وأخذ جزاؤه القاتل ليس مخلدا في النار ما دام إنه من أهل الإيمان ولو كان قاتلا فإنه لا يخلد في النار لأن القتل عمدا عدوانا لا يخرج من الملة ولكن عليه وعيد شديد ولا يخرج من الملة وإذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها وقول خالدا فيها ما قال خالدا فيها أبدا قال خالدا فيها والمراد بالخلود هنا المكس الطويل المكس الطويل لا المكث الدائم في الباقي وإنما هو مكث طويل أي أنه يمدد في عذابه في النار ويتأخر فروجه من النار والعياذ بالله وعلى كل حال هو مؤمن وإن عذب في النار فإنه يخرج, يخرج بإذن الله إلى الجنة فنهاية أمره إلى الجنة نعم صلى الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون هل صحيح أن آيات الصبر والكف عن أذية الكفار وقتالهم نحن مأمورون بها في هذه الأيام بسبب ضعف الأمة الإسلامية في التوحيد واختلافهم أم أننا مأمورون بقتال الكفار على أي حال لا لسنا مأمورين بقتال الكفار على أي حال بل نقاتلهم إذا كان عندنا استطاعة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فنحن نقاتلهم اذا كان عندنا استطاعه على قتال أما اذا لم يكن عندنا استطاعه فإننا لا نقاتلهم قتال طلب قتال طلب وغزو وانما نقاتلهم قتال دفاع إذا هجموا على بلاد المسلمين نقاتلهم دفاعا عن بلدنا دفاعا عن بلدنا وحرماتنا قتال دفاع أما قتال الطلب فلا إلا مع قوة المسلمين نعم إنساء الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل نحن طلاب في السكن الجامعي داخل الرياض وقد انقطع علينا الماء على الجامعة كلها فهل يجوز لنا التيمم؟ لا ما هي جذلك مفتيمون أنتم بسط فلد تطبعون وتوضعون من المساجد اللي حول الجامعة أو تجيبون تجيبون من الوايتات لتنقل الماء تطلبون يجيكم فأنتم باستطاعكم الحصول على الماء نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل في الذكر الذي يقال بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات متى تقال؟ هل تقال بعد الاستغفار مباشرة أم بعد إتمام الذكر؟ نعم يقول أحسى الله في الذكر الوارد بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير هل يقال بعد الاستغفار أم بعد إتمام الذكر؟ ألا كما سبق لكم أنه يستغفر ثلاث مرات بعد السلام مباشرة ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام؟ يا سياد الجلال والاكرام ثم يأتي بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب وأما بقية الصلوات أيقل لا اله الا الله ده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الجمع بين القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بأن النوافل المطلقة لا ينبغي المداومة عليها حتى لا تلتحق بالرواتب وبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة مثل قول وبينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار هذه مخصصة هذه مخصصة ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه إنه مخصص من النهي عن المداومة نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ترك لنا والدي رحمه الله محلات تجارية فنجمع أجار هذه المحلات وقد يحول عليه الحول ونحن لم نقسم فهل عليه زكاة إذا حال عليه الحول قبل القسمة كل يزكي نصيبه نعم كل من الورثة يزكي نصيبه من هذا المال إذا قضبه نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل رجل نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا وهو يصلي المغرب جماعة خلف الإمام فماذا عليه؟ عليه أنه يخرج من المغرب ويصلي العصر اولا ثم يصلي بعدها المغرب لأن الترتيب واجب وقد ذكرها قبل أن يخلص من صلاة المغرب أما لو أنه خلص من صلاة المغرب ولا ذكر إلا بعد ما سلم من المغرب فإنه يصلي العصر ويسقط الترتيب بنسيانه لكن هذا ذكرها وهو يصلي سيخرج منها ويصلي العصر اولا ثم يدخل في العصر نجل الترتيب نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما رايكم في لبس الرجال للذهب الابيض وهل له احكام الذهب المعروف ما فيه الذهب الابيض لهم ذهب نقي هذا معدن من المعادن النفيسه ولم ياتي النهي الا عن الذهب فما كان ذهبا فالحكم معلق به وما كان غير ذهب فإن الأصل الإباحة في لبسه صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز صلاة الجالس على الكرسي وهو في الصف الأول ولكن بينه وبين المصلين فرجة كبيرة بمقدار ثلاثة مصلين تقريبا الصلاة تصح لكن ما يجوز يجعل في الصف فرج يجب على المعمومين أن يلتحموا صاحب الكرسي وغيره ما يكون بينهم ما يكون بينهم فضاء لكن لو كان فيه فضاء وانقطاع والصلاة صحيحة مع الإهم نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل صليت صلاة العشاء وأنا مسافر خلف من يصلي المغرب فهل يجوز لي القصر والحالة هذه لا لا ما يجوز القصر لأنك تصلي خلف صلاة غير مقصورة تكمل الصلاة نعم صلى الله سماحه الوالد يقول السائل ما المراد بالصابئين الذين ورد ذكرهم في بعض الآيات الصابئين الصابئ المراد به الخروج مراد به الخروج من الدين سواء كان دينا حقا أو دينا باطلا فالصابي هو الخارج من دينه فإن كان الدين الذي خرج منه باطلا فخروجه صحيح كان خرج إلى الإسلام دينه صحيح لخروج صحيح لأنه من الكفر إلى الإسلام أما العكس هو الخروج من الدين الصحيح إلى الكفر فهذا باطل نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فضل لمن مات يوم الجمعة أو ليلتها لا أعلم شيئا في هذا لكن يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فيهما فضل الله أعلم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أثناء غداء الصلاة مع الجماعة شككت في خروج غازات مني بحيث لم يخرج ريح ولا صوت واضح للغازات ثم أتممت الصلاة مع الجماعة هل فعل صحيح وماذا يلزمني؟ نعم فعلك صحيح والأصل الطهارة ولا تخرج الله بيقين حصول ناقض الوضوء أما مجرد الشك فإن وضوءك باق وصلاةك صحيحة والحمد لله إن <تصفيق> شاء الله سماحة الوالد تقول السائلة هذه امرأة دائما في مشاكل مع زوجها ثم قام زوجها بالزواج من امرأة أخرى فقامت الزوجة الأولى بالخروج من بيت زوجها بدون إذنه فهل فعلها صحيح؟ وما كفارة ذلك إن كان عملها خاطئ؟ هذه مسألة قضائية نزاع بين زوجين <تصفيق> أسألة قضائية يرجع فيها إلى المحاكم لكن إذا كان خروجها من بيته لسبب وهو مقصر في حقها فإنها معذورة أما إذا كان لم يقصر في حقها فخروجها معصية ولا يجوز لها ذلك مجرد مع امرأة ثانية فلم هو بعذر للمسلمين يتزوج أربع نساء الحق حق الله ما دام انه قام بالعدل هذا حق له وليس لها عليه حج نعم صلى الله الوالد يقول السائل المنتشر الآن في أوساط الشباب أنهم إذا أرادوا دعوة الشباب المفتونين بالشهوات فإنهم يعطونهم الاشرطه المليئة بالنكت أو القصص والحكايات محتجين بأنها أجذب لهم وأحب إليهم من غيرها وأشد تأثيرا فيهم فهل هذه الطريقة في الموعظه صحيحة؟ لا هذه خالفة لما قال الله جل وعلا وسمعتمه قريبا أذكر بالقرآن من يقاه وعيد تذكير يكون بالشيء الصحيح الثابت من القرآن والسنة ألا يكون بالحكايات والمضحكات وغير ذلك ومنهج الدعوة معروف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وسار عليه ناخذ سيره الرسول في الدعوه ونمشي عليها هل فيها مثل هذه الأمور؟ ما فيها نعم صلى الله عليه وسلم الوارد يقول السائل ما حكم الأخذ من العنفقه أو ما حولها هذا من اللحيه ما يجوز الاخذ من العنفقه من اللحيه لا يجوز الاخذ منها وانما الاخذ من الشارب فقط نعم صلى الله عليه وسلم الوارد يقول السائل رجل بلغ من العمر 70 سنه ويقول إنه لما كان في صغره كان يسرق بعض الحواشي فكانت تموت عنده وباع نعم, نعم. يقول أحصل عليكم أنه كان يسرق بعض الحواشي يعني صغار الإبل ها. يقول فكانت تموت عنده وباع بعضها وهو الآن تائب فما الحكم هل التوبة تكفي أم يلزمه الضمان وهو الآن لا يعرف أصحابها هذه حقوق مخلوقين ما يكفي فيها التوبة لا بد من أدائها إلى أهلها فإن كان يعرفهم أو يعرف ورثتهم إن كانوا ميتين فإنه يدفع قيم هذه الابل الصغار إلى أصحابها أو ورثتهم إلا إن سامحوه عنها أما إذا كان لا يعرفهم ولا يمكن أن يتوصل إليهم فإنه يتصدق بثمنها على نية الأجر لأصحابها نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما حكم دخول غير المسلمين حرم المدينة النبوية لا بس لا بس أن يدخلوا إنما منعوا من الدخول في حرم المكي إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذا. وأما حرم المدينة، فإنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في مسجده، فإذا دخلوا لا ما في مانعه؟ نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا أراد شخص أن يتزوج وصرح للولي وللمرأة؟ لا. يقول إذا أراد شخص أن يتزوج وصرح للولي وللمرأة بأن عنده نية طلاق. ولكنه لم يحدد المدة ولم يسجل ذلك في العقد فهل يكون ذلك زواج متعه؟ إذا كان معلنا مترجين عليه فهو متعه. نعم. إذا كان إذا كان معلنًا واتفقوا عليه أنه بنية الطلاق هذه متعه. نعم. صلى الله وسلم سماحت الوالد يقول السائل البعض يقول أن الله كتب عليه الشقاء وعدم الهداية. فمن رد على ذلك ولمن يقول أن هذا مكتوب عليه الله كتب عليك لكنه أمرك أمرك بالتوبة ويسر لك الطريق وأبين لك فإذا تركت هذا فأنت الذي فرطت أنت الذي فرطت فاللوم عليك بأنك أنت الذي فرطت وأنت تقدر على التوبة وعلى العمل الصالح وعلى ترك المعاصي أن تقدر على هذا وعندك عقل وعندك فصيره معرفه وتمييز لماذا ما تقول القضى والقدر أتكل عليه ولا أطلب الرزق ولا آكل ولا أشرب ولا تزوج لماذا؟ لماذا إذا أحد اعتدى عليك تطالب بالقصاص والانتقام ولا تقول هذا قضى وقدر يعني ما تحتج بالقضى والقدر إلا في العبادات والطاعات هذا من الهوى والكذب على الله وعلى رسوله نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا قام الشخص للوضوء ورجع إلى الدرس نعم يقول صلى الله عليكم إذا قام الشخص لكي يتوضأ ورجع إلى الدرس فهل يصلي ركعتين أم أنه يجلس للدرس من أجل الاستفادة نعم إذا كان خرج بنية الرجوع خرج من المسجد بنية الرجوع ليتوضأ أو لحاجف ثم رجع فإنه يجلس ما لا يصلي لأنه في حكم الباقي نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شخص تمر علي بعض الأيام وأتمنى الموت من كثرة ما أشاهد من الفتن. فهل آثم بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمن الموت. قال لا يتمنى ين أحدكم الموت لغر نزل به. فإن كان لا بد اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الترديد خلف المؤذنين في الإذاعة؟ الجواز يجوز لكن هل هو مشروع مستحب ولا لا؟ أما الجواز هو خير لا, لا بس نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل متى يكون سجود السهوي بعد السلام من الصلاة؟ عند إذا كان السهو بزيادة في الصلاة إذا زاد في الصلاة فإنه مستحب أن يكون السهو سجود السهو بعد السلام وإن كان السجود لنقص في الصلاة فإنه مستحب أن يكون قبل السلام لأنه جبران الجبران يكون قبل السلام والجواز جائز أن يسجد السجود كله قبل السلام أو يسجده كله بعد السلام الجواز جائز وإنما تفصيل في الافضل فقط نعم انت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه